وَاصْبِرْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 لْيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذْهَبُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 كَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ فَقَطَّنَّاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْ حَنَا إِلَ مُسَ إِذِ استَسْقهُ قَوْموه أَنِ ظْرِب بِعَ صَكَ الحَيَرَفًَا بَجَتَت مِنْه سْنَتَ عشْرَةَ عن قَدَ عَمَ كلُّ أُنَاسَِّ مشربهم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 117. وقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد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 بما كانوا يفسقون واذا قالت امة منهم لمتعذبون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا ماذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلن ما نسوا ما ذُكِّروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون 117. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 118. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 119. 112. وإنه لغفور رحيم 113. وقطعناهم في الأرض أمما 114. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 115. وبلوناهم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 119. وإحساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون